قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده قل إن الله يبدؤ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل ان الله يهدي الى الحق افما يهدي الى الحق يا حق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون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 ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا الكتاب لا ريب وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء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 أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليه